ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فنحمد الله جل وعلا على ما من به من نعمة المطر والغيث نسأل الله جل وعلا أن يغيث قلوبنا بالإيمان قبل أن نشرع في شرح ما يأتي من أحاديث كتاب الموطأ تكلم عن مسألتين المسألة الأولى وهو خطأ صدر مني استغفر الله وأتوب إليه منه هذا لجهلي وليس شيء آخر كما يقول تكلموا بلد فيها وهو أنني ذكرت حديث يطلع عليكم رجل من أهل الجنة وكنت أقلد فيه في تصحيحه لكن نبهني أحد إخوانكم جزاه الله خيرا وزاده حرصا وزاده أدبا ونبهني على أن الشيخ الألباني قد تراجع عن تصحيحه فأنا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 المأموم مزل مشرعش في تكبيرة الإحرام وكان الإمام يصلي صلاة حاضرة وكان هذا المأموم قد نسي صلاة فائتة يعني مثله أنه دخل في صلاة المغرب وجد الإمام يصلي المغرب هو دخل المسجد فتذكر أنه لم يصلي العصر أقول ذكرنا أن الصحيح أنه يدخل مع الإمام الذي يصلي المغرب يدخل هو بنية العصر فإن سلم الإمام قام هو وأتم ركعة فتتم له أربع ركعات صلاة العصر ثم بعد ذلك يصلي المغرب بعدها حتى يحصل الترتيب وذكرنا مسألة أخرى وهو دخول, دخول الإمام في صلاة العشاء فيأتي المأموم ليدخل مع الإمام في الصلاة فيتذكر أنه لم يصلي المغرب. ذكرنا أنه يدخل مع الإمام يعني الإمام في صلاة العشاء يدخل المأموم معه بنية المغرب فإذا أتم الإمام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 السؤال هكذا عن رجل فاتته صلاة العصر فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت فهل يصل الفائتة قبل المغرب أم لا يعني هل يصل العصر قبل المغرب أم لا فأجاب الحمد لله رب العالمين بل يصل المغرب مع الإمام ثم يصل العصر باتفاق الأئمة باتفاقي الأئمة أشكل عليه هذه الكلمة باتفاقي الأئمة قال كيف كيف يكون اختيار شيخ الإسلام بن تيمية جواز اختلاف النيات بل جواز الانفصال عن الإمام وبين إجابته هنا بأن يعني على المأموم إذا أدرك, أدرك الإمام يصلي المغرب وهو قد نسي العصر أن يصلي المغرب مع الإمام ثم يصلي العصر باتفاقي الأئمة نقول إن قول شيخ الإسلام بن تيمية يصلي العصر باتفاق الأئمة أنه عليه أن يعيد المغرب هذا معنى فتوى شيخ الإسلام بن تيمية يصل للعصرة ولا يعيد المغرب واضح وهذه العبارة لا تدل على أن شيخ الإسلام لا يرى اختلاف النيات بدليل أنه ذكر بعد هذا بصفحة اختلاف العلماء في جواز اختلاف النيات فقال في يعني وانا لا أريد أن أقرأ كل المبحث لأنه أدري أنه هذا يعني رأنا ادخلنا في واحد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 اذا رأى الانسان يغطفاه وهو يصلي جبد الثوب عن فيه جبذا شديد حتى ينزعه عن فيه هذا آخر باب تحت كتاب الوقوت وبه نختم كتاب الوقوت الذي هو من ضمن كتاب الصلاة وللہ الحمد والمنہ و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 حتى لا يظن بأن هذا الباب خارج عن كتاب المواقيت فهو من صميم كتاب المواقيت والمعنى أو المقصود أن المواقيت متعلقة أيضا بأداء صلاة الجماعة وأن على المسلم أن يؤدي صلاة الجماعة واضح إخواني ذكر رحمه الله تعالى حديث حديث مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال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 مع تابعي وصحابي لكن في هذا الحديث ابن المسيب أسقط أبا هريرة لهذا قلنا يا إخواني تتبعوا تتبع الأئمة أحاديث أو مرسلات سعيد بن المسيب فوجدوها كلها موصولة وهذا الحديث من رواية ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن روات الموطأ كلهم رووه على إرساله إلا واحدا وهو روح بن عبادة روح بن عبادة رواه عن ما متصله وهذا يعني هذا هذا الحديث قد اخرجه البزار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 أنا أرجو أن تنتبهوا لأنه إذا رقدتوا يا أخواني مرح تستفيدون يمكن أن نقولكم انتبهوا مع أن جيدا خليوا كل شيء براء انتبهوا إلى هذه المسألة المهمة لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يدخل المسجد وكان بريح الثوم أن يدخل إلى المسجد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 اللہ فکن یا میں رونا پھر حل تی میں رونا لسودور ہے اسود نہیں کہ کون سودی اللہ يطير عليه هذا الدخان هذاك الدخان حتى يولي ريح بهذاك الدخان احيانا بعض الناس يعملون في مثل هذه الحرفة تكون الرائحه المنبعثه من يعني من هذا الاحتراق في الحديد لانه هذا الرائحة تنبعث من احتراق الحديد فتكون الرائحه يعني تزعج الناس فضلا عن الملائكه فنقول مثل هؤلاء ومثل من كان به عرق شديد أيضا لا يجوز لهم أن يدخلوا المسجد وضح يا إخواني وأفضع من هؤلاء كلهم وأشنع من هؤلاء كلهم المدخنون والشمانين الله يهدين ويهديهم جميعا الدخان يا إخواني ره يمنع ويحرم على صاحبه أن يدخل إلى المسجد إذا كانت رائحة فامه تريح برائحة الدخان وكذلك من كان يتعاطى الشمة ولا يبالغ في تنظيف ثمه وتعطيره فإنه لا يجوز له أن يدخل المسجد أنا أقول لمثل هؤلاء وعليش دخلوا رحكم في هذا المضيق نحيو الشمة ونحيو الدخان تقول لما تتعب تدخل مباشرة للمسجد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم إليه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 تفرع عن هذا وقبل أن ندخل في احكام الحديث وهذه جملة اعتراضية لها محل من الإعراب وربما هي أس أس هذه أو هذا الدرس وهو ما نشاهده من تقدير المساجد وهذه ظاهرة الأسف الشديد ظاهرة سيئة قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة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 ولكن عن يساره تحت قدمه واضح إخوان وربما تستصحب هذه, هذه أو هذا الحكم في خارج الصلاة بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من بصق تجاه القبلة سمحوا لي أن أمثلك في جهة الحيط لأن القبلة, القبلة هنا فلا أمثل جهة القبلة ولا أمثل جهتكم البسق تجاه القبلة بعض الناس يفهم اللي يبزق هكذا تحت يعني تحت رجليه هذا داخل في النهي لا البسق الذي هو تجاه القبلة أن يبزق هكذا في هذا الاتجاه إذا كانت القبلة أما إن بسق هنا تحت قدمي فلا حرج واضح. لكن الأولاء أن يبصق على يساره تحت قدمه قال النبي صلى الله عليه وسلم من بصق تجاه القبلة أو من تفل تجاه القبلة جاء تفلته بين عينيه يوم القيامة وهذا في غاية الشناعة في غاية الشناعة ومنه يعني من هذا الحديث استفاد أهل العلم المحققين أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في قضاء الحاجة حتى ولو كان في البنيان قالوا لأن التفلة جاه القبلة محرم سواء داخل البنيان أو خارج البنيان وهو أهون من التبول أو التغوض فقضاء الحاجة من باب أولى ونلاحظ يا إخواني أنه مثل هذه الظاهرة صار الناس يستهينون بها جدا حتى إن بعضهم يقلم أذفاره في المسجد وأنا حدث معي إخواني أنه في يوم كنت نصلي فسجدت فرميت يدي فانجرحت كان واحد الضفر شغل كل انضاري محتور. والله انجرحت سال دمي يعني اضفر الله بالك يعني يقدر واحد يشمت به واحد يعني الشديد بل إن بعضهم ربما ما بين أصبعي رجليه كان الفطريات لقوله بالذباح هذا ورائحته منتنة جدا وأنا لا أتكلم من خير أتكلم مما رأت عيني بعضهم يحك هذا ويسقط هذا هذا الجلد النت عفكم الله يسقط على البصاط الذي يصلي عليه المسلمون ولا يباري بهذا أشياء أخرى لا يمكننا أذكرها أو أتركها استقدارا حتى لا أغير قلوبكم وأروعها لهذا يا إخواني وجب على المسلمين أن يضربوا المثل في النظافة بل سرنا يا إخواني نندهش ونتباهى ربما أو يتباهى بعضنا لمن يعني ممن يذهبون إلى الخارج ويقول ما شاء الله يعني بلا تنظيف أكرمكم الله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 لكن الأسف الشديد واحد يرمي بدون تعد سياق من الباطمة واحد يرمي بدون تعد زيت واحد كذا وواحد كذا فتمتلئ الشوارع وإذا امتلأت الشوارع الإنسان يسير ما يتحرج يقعد غير يرمي فيجب علينا يا إخواني أن نتمثل نحن هذا وبركة العلم هو تطبيقه وبركة استماع الآيات والأحاديث والتمعن فيها هو تطبيق هذه الأحكام لهذا يا إخواني يكبل إيماننا بتطبيقنا لما نسمع نسمع الحاديث نحاول أن تطبيقه عادل إذا كنت في سيارة وكلت حاجة ما ترميهاش من لمسجاج وأفضل لك أن تجعل كيسا صغير في, في سيارتك أي حاجات ترميها ترميها سواء هذه المنادين التي الإنسان يمسح بهم إذا كان عنده زكام يدير لهم كيس صغير داخل داخل سيارة كمودو هذا كمودو هذا كمودو هذا كمودو هذا يدير الضو يدير كلينيوتور يلسا يلسا كيس صغير ويرمي فيها أي شيء بهذا نضرب المثل يا إخواني فيكون المسلم عنوان النظافة الداخلية والنظافة الخارجية هذه جملة اعتراضية لكن أظن أن لها محلا من الإعرام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من أكل من هذه الشجرة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 هذا حكم معلل يا إخواني حكم عنده علة عنده سبا لماذا من دخلوا المسجد بالثوم أو البصل أو الكراثة وغيره لماذا لأن, لأن الذي يدخل بهذه الروائح يؤذي الناس هذه علة أولى منصوص عليها جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقرب المسلم المسجد إذا أكل ثوما أو بصلا أو كراثا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 على بل يا ذي ريش غرياضيات سمع ليش انقربوها إذا قيل لك أكرم العالم هنا الاسم مشتقوى هو العالم الحكم اشنه هو هو الاكرام والعلة اشنه هي هي علم هذا الرجل لماذا تكرمه لأن له علما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 لذا كان لهذا الحديث ثلاث علل العلل الأولى إذاية الناس العلل الثانية إذاية الملك العلل الثالثة قربان المسجد علش نقول هذا يا إخواني لأننا نريد أن نستصحب حكما آخر وهو هل هذا الحكم وهو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 نقول الصحيح أن من أكل ثوما أو بصلا لا يتي للمسجد ويسقط عنه الوجوب يسقط عنه الوجوب صحيح ما يديش 25 درجة ولا 27 درجة يا إخوان صلاته يكون لها, يكون لها أجر المنفرد يسقط عنه الوجوب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 لماذا قلنا ريح رائحة او نحوها قد يدخل المسجد رجل مجذوم واحد فيه جرب. نقول له لا يجوز لك ان تدخل المسجد لان الناس يتأذون مما, تتأذى مما, من مما هو فيك لهذا نزع اهل العلم من هذا الحديث ان المجذوم لا يجوز له ان يدخل المسجد طيب هل يدخل في حكمه من كان مصابا بزكام كبير ولا يتوقف عن العطاس نقول لعل هذا يدخل من ضمنهم وأنه لا يأتي إلى المسجد لأن هذا مما تستقدره النفس وخاصة لإخواني لا أن بعض الناس إذا كان سواقف في المسجد بل بعضهم ربما عقص في السجود ينتثر رضاذ يعني مخاطه وبزاقه في أوجه الناس جميعا ولا يبال والسنة في العطاس أن يجمع الرجل يديه ويغطي به ما وجهه وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يضم يديه ويغطي وجهه ويعتص أما أن يفعل هكذا من غير أن يغطي وجهه فهذا مخالف وفيه إذاية للناس وعلينا أن نتأدب بالآداب الإسلامية قال أهل العلم زيادة على يعني يضاف إلى هذه الفائدة الثالثة وهو تجنيب المساجد كل ما يستقدر قال بعض أهل العلم بل ينبغي إخراج من يؤذي الناس بكلامه في المسجد أن يخرج من المسجد من وجد في الناس من يؤذي بكلامه وجب إخراجه من المسجد لماذا؟ لأنه دخل في عموم الإذاية والمقصود أن كل ما يؤذي المسلمين في المسجد يجب أن يزاح يجب أن يزاح. ومن ذلك يا إخواني ما لي وتسمحوا لي يعني دائما أعتذر إليكم ومن ذلك يعني أحيانا أو في كثير من الأحيان بعض الناس رائحة قدمي يعني تنبعث من بعد شمها من دلس كم يقولون ف يا اخوان حتى ولو كنت على وضوغ اذا اردت ان تدخل المسجد وكل انسان على نفسه بصيرة كل واحد يعرف نفسه يعني ما راکش نحطه واحد قدام المسجد قال انطلعولو رجلين يشمهم لا يجوز اندخلولا لا لا, لا هذا منك وفيك انت, انت اعرف بنفسك من غيرك فان كنت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 جاب ذا مقلوب جذاب حتى لا يقال بأنه قد قلب فإن في اللغة جاب ذا وجذاب كلاهما صحیح واضح صحیح ما يقولوا احنا صحاب الغرب هل يكون مثل هذا ان قولوا احنا قبض وما يقولوا قذب هذا غير ليس له في اللغة اصل وإنما الاصل يقالوا قبض او قبض اما قذب فخطع والذين يقولوا اروح للرول الاصل يقول اللور يعني للوراء يعني. واضحه اخواني هذا الحديث يدل دلالة واضحه على كراهه تغطيه الفم في الصلاة ولماذا ساق الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الاثر عن الله عن سالم بن عبد الله في هذا الموطن لأن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 قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه السدل ماهوش اللي حطيت به أدنا يا أخوان حتى لا يفرح به من لا يرى جواز السدل وإننا لا نراه أيضا لكن هذا الحديث ماهوش فيه السدل هو إرخاء الثوم هو إرخاء الثوم حتى يسقط على الأرض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 يقول قائل يا إخواني واذا أرجع بكم إلى الحديث الأول لماذا قلت بأن الثوم هو نجم وليس شجر وجوزنا إطلاق لفظ الشجر على النجم لأن هذا الذي فسر به ابن عباس رضي الله عنه قول الله تعالى والنجم والشجر يسجدان والمقصود بالنجم هو هذه البقول التي تكون مثل الثوم والبصل تنغارس داخل الأرض ويخرج فرعها فوق الأرض وهذا هو النجم به فسر ابن عباس رضي الله عنه هذا الحديث نعم. كتاب الطهارة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 وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم فدعا بوضوء فافرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجہه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفا ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجلين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 حصول الطهارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ثم بعد ذلك لا يصلي المسلم إلا بعد أن يسمع الأذان وبهذا صدر كتاب الصلاة بعد ذلك أو أبواب الصلاة بكتاب الأذان أو النداء ثم ذكر باقي الأحكام متعلقة بالصلاة وصدر هذا الكتاب وكتاب الطهارة بحديث مالك عن عمر ابن يحيى المازني وهو عمر ابن يحيى بن عمارة ابن أبي حسن المازني ومالك عمارة هذا لا يعرف له رواية في الحديث وأما عمر بن يحيى فهو من شيوخ الإمام مالك رحمه الله وهو الأنصاري المازني وقوله أنه قال لعبد الله عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه أبوه هو يحيى بن عمارة ابن أبي حسن الأنصاري المدني من ثقات التابعين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 اسمه عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهذا عبد الله بن زيد بن عبد ربه توفي سنة 32 وليس له إلا حديث واحد رواه وهو حديث الأذان حيث أن عبد الله بن زيد هذا بن عبد ربه رأى في المنام كيفية الأذان فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي رؤية حق وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد قوله في الأذان واضح إخواني لذا نقول إن هذا الراوي عبد الله بن زيد بن عاصم وعبد الله بن زيد بن عبد ربه اتفقت أسماؤهم في الإسم واسم الأب واختلفت في اسم الجد والبطن الذي ينتمون إليه فهذا مازني والآخر حارثي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 والثاني عبد الله بن زيد بن عبد ربه واختلف أيضا في النسبة إلى البطن فهذا يقال له مازني والآخر يقال له حارفي وهذا يسمى في علم مصطلح الحديث بالمتفق والمفترق وهذا الحديث يا من لطائف إسناده أن رواته كلهم أنصاريون مدنيون كلهم أنصاريون مدنيون وزيدوا عليها مازنيون من بني مازن إلا مالك رحمه الله تعالى لأن الكتاب كتابه فهو يروي عن سلسله اسناد كلهم انصاريون مدنيون مازنيون يقول وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تريني. قال السائل هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا وهذا شوف فيه ملاطفه في يعني ملاطفة من الطالب للشيخ بانه اراد ان يريه كيف كان يتوضا النبي صلى الله عليه وسلم فكانت يعني عبارته فيها ملاطفة وهذا من يعني من اداب طلب العلم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 ان تربيتك لأولادك انما تكون بحسن قدوتك لهم اما ان تأتيهم بالأوامر والنواهی وتقول هذا لا ينبغي وهذا لا ينبغي وانت لا تفعل ذلك فان الأولاد لا يسمعون الى كلامك او لا يستمعون الى كلامك ولا يخذون بنصائحك ومن ذلك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 ولا ينبغي أن تذرى ما تأمر به به بناتها فينبغي أن نعلم بالقدوة استمع الأذى بوضوء. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به فإذا قلنا الوضوء بضم الواو فهو الفعل يعني فعل الوضوء يعني طريقة الوضوء وأما إذا قلنا وضوء بفتح الواو فهو الماء الذي يتوضأ به قال فدعى بوضوء فأفرغ على يده في رواية أخرى فأفرغ على يديه وهذا فيه مشروعية عدم ادخال الیدین في الاناء قبل الوضوح هذا على وجه الاستحباب في الوضوح اما ان كان مستيقظا من نومه وانتبه يا اخی اذا ناض الانسان من نومه وكان ممن يتوضأ بالانية فانه لا يجوز له ان يدخل يديه في الاناء حتى يغسلهما ثلاثا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 فغسل يديه مرتين مرتين جاء عند البخاري من رواية وهيب وجاء عند مسلم من رواية خالد أيضا وجاء عند الدراورد أو جاء من رواية الدراورد عند أبي نعيم بلفظ ثلاثا, ثلاثا ولا شك أن هؤلاء جماعة وهم أحفظ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 والمضمضه اخواني هو تحريك الماء في الفم ولا يشترط له الدلك بالاصبع لأن بعض الناس تعلقت المضمضه عنده بالدلك بالاصبع يرمي الماء ومن بعد يدير هكذا ويدير الصبع هذايا ربما جرح يعني جدار فمه باصبع خاصه الكبير هذا راه شويه صعيب لهذا يا لا هذه هذا الدلك غير مشروع وإنما يدخل الرجل الماء في فمه ويحركه هكذا ويرميه يمجه بعد ذلك هذه هي حقيقة المضمضة وهو إدخال الماء في الفم وتحريكه فيه ثم مجه بعد ذلك ثم قال واستنثر ثلاثا ولم يذكر الاستنشاق لأنه لا يمكن أن يكون الاستنثار وهو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 بغرفة أو بثلاث غرفات ونستنشق بثلاث غرفات المذهب المذهب أن هذا يكون بست غرفات يكون بست غرفات يعني أنه لا بد من فصل الاستنشاق عن الاستنثاء لكن للعلم يا إخواني أقول لم يرد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه فصل بين المضمرة والاستنشاء بل وصل بينهما يعني بكمشة وحدة أو بكث واحد من ماء تحط في ثمك بعد واضح يا إخواني هذا التعليم بالفعل يعني بغرفة واحدة كن كان المكان واسع نجيبوا الماء ونجربوها بغرفة واحدة تأخذ شيئا لفامك والذي يبقى ترميه في أنفكا بعد قولوا كيفش نديروا نرميه قبل قبلوا لنستنصروا كما شئت لم يرد في السنة التفسير الأسهل لك افعله واضح يا إخواني لم يثبت إذن احفظوا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق يعني ما دالش المضمضة وحدها كما يدير أكثر الناس يجيب الماء يرمي بعد الماء و بعد يدير نيفه لا بل بكف واحد يجمع بين الاستنشاق والاستنثار في محل واحد على كل حال حتى لا نطيل على إخواننا إن شاء الله نكمل شرح بقية الحديث في الحصة القادمة إن شاء الله ونجيب على أسئلة على السريع السؤال الأول قال هل رائحة الغنم؟ تدخل مع الروائح التي يجب تجنبها أثناء الصلاة أو عند دخول المسجد مع العلم أن بعض الناس يتأذون منها نقول نعم رائحة الغنم الكريهة التي تخرج عن العادة مما يعني يجب على الإنسان أن لا يدخل المسجد لأنها مما يتأذى منه الناس وإذا تأذى الناس برائحة فإن الملائكة لا شك تتأذى من تأذي الناس أبو جابر قال إذا أكل الرجل البصل وهذا سؤال مهم جزاء الله خيرا نسيت أن أنبه عليه إذا أكل الرجل البصل والثوم مطبوختين هل يلحقهما النهي نقول إذا طبخ البصل والثوم والفجل فإنه لا يلحقه النهي لتصريح عمر بجواز ذلك رضي الله عنه وجاء ايضا في حديث صحيح عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان الـ الـ الـ أو هذا الثوم اذا طبخ فانه لا حرج في ان يدخل معه الانسان الى المسجد لان الطبخ يذهب رائحته محمد سحراوي بسرعة موجود طيب من فضلك بين لنا الوقت الذي نصلي فيه الوتر عند للمغرب والعشاء جمع تقديم في السفر الوتر متعلق بالعشاء متى العشاء جاز ان تصلي الوتر بعده والافضل ان تؤخره الى اخر محمد امين أيها الفديدك يا أخي قال لا يخفى عليكم في استبلات الأبقار هذا مثل الأول أكرمكم الله من رائحة كريهة تلتسق بمن دخلها وقد يحتاج صاحبه والطبيب البيطري إلى دخولها كثيرا فهل يحرم من فضل صلاة الجامعة نقول لمن كثر دخوله على استبلات البقر يوميا فعليه أن يتخذ لباسا خاصا بذلك فإذا خرج من الاستبل فخلع تلك الثياب ودخل المسجد أو أن يضع يعني ثيابا خاصا و ويضع الأسباب أيضا التي تزيل هذه الرائح من العطور وغيرها ولا يحرم أما إن كانت هذه الرائح باقية عالقة في ثوبه وفي بدنه ويتأذى منها الناس فإنه ينبغي عليه أن لا يدخل المسجد هذا السؤال طويل يوسف أين هو يوسف؟ مثاده قال ذكرت الإسبال والسدل قال هل صلاة المسبل صحيحة نقول صلاة المسبل صحيحة والله تعالى علم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إلي